اهلا ل ل ل ح م د و ا ص ل ة و ا ا ل ل س م على ر س وسلم و ل الله اللهم صلي وسلم على م ح م د في ا ل ل والآخرين الملاي الأعلى إلى يوم الدين أهلا أ و وفي يوم و ي ن بكم ر ح م أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ا ل أ ح ب ا ب مع اللقاء الثاني على صوت ا ل إ ي م ا ن ومع برنامجنا برنامج كلكم ل آ د م أ وفيه كلكم من آدم و نظرات ت ر ب و ي ة و ا ج ت م ا ع ي ة مع س و ر ة النساء التي ت ب د أ بهذا ا ل أ ص ل العظيم وتذكرنا بالأصل الأول وبالرحم الأولى وبالأب الأول من نفس واحدة وخلق منها زوجها أو وسلم وآدم سنتناول ترعب بإذن كما كلكم النهاردة من نفس منها النبي من عن نصيب النساء بالأصل قال الله الله الحديث صلى عليه لآدم وكيف أ ن ا ل إ س ل ا م ك ر م ه ا بعدما ظ ل م ت في ا ل ج ا ه ل ي ة ونتعرض إ ل ى بعض العادات والتقاليد ا ل ا ج ت م ا ع ي ة في مصر ونراها في هذا العصر من ظلم ا ل م ر أ ة وكل أ حقوقها وكل أ ميراثها وما يقوم به بعض الناس في ا ل أ ر ي ا ف من أ ك ل حقوق النساء في ا ل م و ر ي ث ونحو ذلك أ ي ض ا سؤالا نقول فيه كيف ت ؤ م ل مشتقبل أ و ل ا د ك هذا سؤال ي ع اي أ ب كيف يؤمر مستقبله ومستقبل أ ب ن ا ئ ه أ ي ض ا سؤال يقول متى تصبح الفلوس متى تصبح الفلوس والأموال نارا متى متى تصبح تصبح هذه الاموال أ م و ل الإجابة نارا هذه ت س ع ن ه إن شاء ا ل ل ه في ق ا ئ نارا اليوم ي ف أ ع و ن ي ل ل والأسمع الإخوة الأحباب ك و ب أيها ي ق وللرجال ا ل وجل ل ل ه عز نصيب مما ترك الوالدان والاقربون أ ق ر ب و و ن ن ل س ء نصيب مما ترك الوالدان مما ا ترك ل و أ مما قل منه أ و كثر نصيبا مفروضا وليخشى إ ذ ا ا حضر ق س م ة أولو الكربى ل ا ت ا والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا م منه لهم معروفا ى ل ي الذين لو تركوا من خلفهم ذ ر ي ة ضعافا خ ا ف و ا ع ل ي فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون اليتاما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون ه الله بطونهم م أموال ظلما إنما قولا ل نارا سائرا إن ح ق ي ق ة كان العرب في ج ه ل ي ت ه م لا يرون حقا ل ل م ر أ ة في إ ر ث مهما كانت قرابه ا ل م ر ا ة من الميت فكانوا لا يرون لها حقا أ ب د ا في أن ترث درهما ولو واحدا بل كانوا يرثونها كالمتاع كما لكم كرها كانوا كما حرم امرأة جهليتهم المرأة أحدهم مات امرأة قال تعالى لا ترثوا النساء كرها حرم الله عز وجل أن الرجل الدابة إذا الرجل دابة فقد يحل وجل عز يعني عن عن وعن يرث أبيه في يرثون يرث أن أن فرس كانوا يتقاسمون ما ا بين ل فالله ر س و م بين ا م ما قام أحدهم وبادرهم ر وأرخى رداءه أ ة فإذا ع ى المرأة ل ف ي و دون الناس ولا من الناس أن تنصرف لها أهلها فالله إلى يحق عز وجل يذكر ويهدم هذه, يهدم هذه العادات ا ل م م ق و ط ة ا ل ج ا ه ل ي ة وفضلا عن هذه ا ل أ ن ك ح ة ا ل ف ا س د ة التي ظلمت في المرأة في ونلقي ه ذ ا أيضا س ت ع ر ض ه الله إن شاء ل في ا قادم بإذن الله عن الأنكحة الفاسدة ا ء بإذن عن ت ك الضوء ن ت في ا ج ا ر ي ويعني نلقي ة ل على النكاح الشرعي وما فيه من تكريم ل ل م ر أ ة وتكريم للبيت وطهاره ة الأسرة ا ل ل عز وجل يقول ج ل ل ر ا ل نصيب ن و ل ل س ا ء نصيب الذين يقولون ا ل إ س ل ظلم ل ا ا م م ر أ ة الذين يقولون الإسلام يقولون يعني يعطي الجاهليه ر ل أقل أكثر من ل ظلما الذين يقولون ويلقون ل م ر أ ة ا ب ت م و ا ش ب ه الله ا ت وجل عز ق والأقربون والأقربون و الوالدان وللنساء الوالدان ل للرجال في آية محكمة للرجال نصيب نصيب محكمة مما مما ترك الوالدان والأقربون نصيب مما ترك ج ا ل ي ة كانت تقول ماذا كانت تقول للرجال نصيب والنساء لا نصيب لها مما ترك الوالدان و ا ل أ ق ر ب و ن يقول ويصدر هذه ا ل آ ي ة و ل ا ح ظ هذه ا ل آ ي ة ت ق د م ة لايات المواريث ستاتي فيقدم ع ن ي ي بين آ ي ا ت المواريث وبين أ ح ك ا م المواريث يقول ب د ا ي ة اعلموا قبل أ ن تسمعوا أ ح ك ا م المواريث أ ن للرجال نصيب أي نصيب الميت حظ من المال ولهم نصيب من من الورثة من من أهل القرب ل ا وللرجل ا د ي ن و ا أ ق ب نصيب نصيب ي ن للنساء كذلك كما كما للمرأة ل ل ر نصيب ف ل ل م ر أ أ ة نصيب ي ض ا ويقول لرجال نصيب و ل ن س ا ء ن ص ي ب يعني يقول ا ح حق حق ذ الذين ر يورثون المرأة يعني أكل حق المرأة المراث المرأة و كانوا هو ا الجهليين لا الجهليين التعدي فعل في فعل يعني يعني على أكل من الأخ الذي يأكل حق أخته حق فالمراه ي ي ث العم الذي يأكل حق أولاد يأكل ي أ حق خ في الاسلام م ي ر ث هذا أهل الجاهلية فالمرأة يعمل في بعمل ل إ لها حق في ا ل إ ر ث وللرجال حظ من الميراث الذي تركه الوالدان كذلك النساء لهن حظ, لهن حق ولهن حظ مما تركه الوالدان والأقربون لهن هذا الحق تركه لهن الذي فرضه الله فرضه عز وجل وسيبينه ويؤكد ج ل و س ب ي ن ان للمراه نصيب من ه ذ البنت ا م المال ا سواء كان هذا المال قليلا أو أو كثيرا ل أو ع ض ا ل ا الأرياف ا س في يقولون ل ن ب لا ترث ده هي أرض صغيرة الوالد الأولاد هي منه يأخذونه به فهي صغيرة قليلا يعني فكيف نعطي البنات منه شيئا يعني ويصنعون يعني قطعة أرض قليلة صغيرة والمال قليل والرصيد قليل يرثن هي قطعة قطعة مشروعا متزوجة أرض أرض ترك مالا البنات والمال فالبنات لا يرثن والبنت هي متزوجة في أ ف راجل كما يقولون ب ا ل ع م ي العامه ح ق ق ي ة هذا ظلم الله ظلم ز وجل يقول م م قل ن أو أ كثر فالبنت ترث فالبنت ب من ي هذا ا سواء ترك كثيرا قليلا أو ترك أو ترك نصيبا مفروضا أي حظا ونصيبا أو ترك ترك أي من ه ه ل الله وجل ل ل ت ر مفروضا فرضه ك ة عز وجل للنساء هذا نص س ا هذا ء ن واضح جدا في أ ن الميراث ل ل م ر أ ة مفروض م لها نصيبا الله عز وجل ومقطوع لها بحكمه سبحانه وتعالى وجل بحكمه عز ومقطوع ن مقسوما لهن من الله ومقطوعا واجبا بحكم الله لهن فاحذروا التعدي على حقوق البنات أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إ ن ي أ ح ر ج حق الضعيفين المراه أ ة و ل ذلواتي ي ي يبقى في ت م ذ ه الله الآية بيّن عز واليتيم ج للرجل ل للمرأة حق كما أن وأن حق حق م ك أن ا ر ج ل ر الرجل يرث, كما أن الرجل لا يرث فالمرأة ث كما كذلك لا أن ر ث ن ص ب ا ف في ر آخر و وجل ونصيب ض ا الله الآيات طيب ينتقل إلى هذه عز حكم حكم إ ن س ا ن ي و م ب د أ إ ن س ا ن ي يتعلق بالضعفاء و أ ه ل ا ل ق ر ب ة من الذين لا يرثون ن الذين يرثون هم عصبة المرء من الأقارب من الذين يرثون من ومن المرء الأقارب الأصول والفروع والحواشي الذين يرثون. إذا القسم القربة القسم طائفة اليتامة ا ا أولي ل ي حضر وحضر هم م عصبة س ك فماذا ن ص ن ن ع لهم ر د خ لهم شيئا من هذه الايه ت ل على ك سبيل ل ا ا كما س ت ح ب ب هو ر أ ج م وهذه ر ل العلم و سنه نسيها الكثيرون ا ل ح ق ي ق ة هم يظلمون البنات في هذا العصر فيعني الذين يظلمون سيعطونا البنات هل سيعطونا ويرضخون لا ل ي ت م و ا لا م س ك التركة أكلوا ي يعني الذين يعني يتنفلون من بنفلة هذه هل لا الحق لا يعني الذين أكلوا الحق هل يعني بنفلة؟ لا, لا طبعا لكن هذه سنة ي ع ن ي تركها الكثيرون وغفل ع ن ه اذا الكثيرون إ حضر ا ل ق س م ة ق س م ة الميراث ذو القرابه الذين لا يرثون يعني مثلا أبناء عم أئجار يتيم عم أبناء مثلا أئجار م و ج و د في هذه ح ض ر ا ل ق س م ة س ا ع ة م ا ي ش ر ع الورثه يقسمون و ح ض ر ا ل ق س م ة ب ع ض ا ل أ ق ا ر ب و ب ع ض المساكين ف أ ع ط و ه م شيئا من هذه ا ل ت ر ك ة قبل تقسيمها أ و سهم ا منها عند تقسيمها على وجه الاستحباب ف ه و أ م ر و ا ندب عند الجمهور وهذا يعني ت أ ل ي ف وهذا ت أ ل ي ف ا ل ق ل و بهم و إ ك ر ا م ا لهم وتطيباً ودفعا ت لخواترهم ط ي ب ا و للحسد و ا ل ح ق ت وصدقه ة يرجى ث و ا ب ا ل ل م يرجى ت نعم صدقة يكافأ ي و ثوابها للميت وهذا من باب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ونحن إ ذ ا مات اباؤنا وماتت امهاتنا يعني يعني يعود ن ي ي ع نفعها على الميت ونحو ذلك فهذا باب عظيم اذا مات الرجل ن أ ت ي ب ا ل ت ر ك ة و ن ر د خ لها نردخ من هذه ا ل ت ر ك ة سهما لليتامى والفقراء والمساكين يعني الآية نشرع لهم ونردخ لهم من لهم لهم هذه من هذه التركه العلماء يقولون أ ع ط و ه م ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب بغير كد ولا ت ولا عناء ب ولا ع ولا نصب ف إ ن نفوسهم م ت ش و ف ة إ ل ي ه وقلوبهم م ت ط ل ع ة فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم يقول يعني لما المولى وتعالى لما تبرك يعني يندب إلى هذه السنة ان ل س ة الكريمة ن ر د خ ل ل أ ق ا ر ب واليتامى والمساكين من التركه ذ الطيب الطيب أذى ه الصدقة منا ولا لليتامة تقسم فأنت والمساكين و ا ل أ ق ا ر ب من التركه استحبابا لكن يجدر بك أ ن تشفع هذا العمل بالقول الطيب وبالكلمه ة الطيبة يعني كأن يعطوا شيئا من المال قائلين ل يعني كأن من م خ ذ و الطيبه بارك ا ل الله لهم بكلمة ه فيكم فيكم يعني يدعو بارك خذوا ة مخصارة يعني يقولش مثلاً التي فيك ويمتن عليه وليس ما مثلا م وكذا وكذا ا ل خذ يعني ليس مال انما ل هو مال الترك جاءك من غير كد ولا تعب ف أ ن ت يستحب لك أ ن ترضخ فيه يعني للايتام أ ي ولا أ الذين أعطيتهم من هذا المال وهذا أصل عظيم في الصدقة لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى كذا إن كان المال لأيتام صغار في حالة إذا كان المال لأيتام صغار أصل أعطيتهم عظيم في في من إن ح نزاعت ا ان نذكركم من الدرس صوت الايمان وايضا آه يعني آه في انتظار اسئلتكم وان يعني آه إن شاء الله نجيب آه عنها آه آه في اخر ا ل ح ل ق ة باذن الله تعالى يقول في ليتيم حالة المال ابن عباس ما اذا كان هذا المال ليتيم يعني ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يعني نفعل ماذا الحالة هذه ورد غير ما نصل أن ا ق و ل ان ل م ع ع ر و ف أيضا ي ي ل القول ح ا أيضا ل ة ن لهم ق و ل ا م ع ر و ف ايضا بأن هذا المال مال ت ي ما أعطيناكم ي م مالا منه ولو ونحو لا ذلك كان أ هناك يعني شبه أن هذه الآية منسوخة بآية فيقول ابن عباس رضي الله عنه هذه أن منسوخة ابن إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت الآية المواريس عباس الآية بآية فيقول رضي وَلَا و ل ل ا هذه مَا نُسِخَتْ ه ا ل آ ي ة ليست م ن س و خ ة ولكنها مما تهاون الناس فيه هما واليان واليرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا املك لك ان اعطيك كما أ ش ر ن ا هذه الآية العلماء يعني بعض يعني تحض على إخراج ص د ق ة من ا ل إ ر ث من ا ل ت ر ك ة للفقراء والمساكين واهل القربى ا ة الذين لا واليتامى شيء منه هذا إذا رأوا هذا يأخذ وهذا ي أ خ ذ وهذا ي أ خ ذ و ه م يئسون لا شيء يعطون ف أ م ر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أ ن يرضخلهم شيء من الوسط من الوسط يكون برا بهم و ص د ق ة عليهم و إ ح س ا ن ا إ ل ي ه م و جبرا لكسرهم كما قال تعالى كلوا من ثمره إ ذ ا أ ث م ر وآتوا, واتوا حقه يوم حصاد ه يعني أ ي ض ا ت أ ك ل من ثمره إ ذ ا أ ث م ر وتعطي حق الله عز وذم ج ل الحصان يوم و الذين ينقلون المال خفيه خ ش ة أ ن يطلع عليهم المحاويج و وذو ي ج ل الجنة ف ا كما أصحاب ق ق ة م أخبر أ عن إذ س ا ل ص مصبحين ر فأخبر م و ا النها الله عز ل بحالهم هؤلاء الذين خ ر ج وذو ا الحديقة في الليل, في الليل ا يقسمون الثمار في م جنح ل ا ي ق س م ن ا ل ث م ا ر ف ي جنح ا ل ل ي ل ودخلوا ا ل ح د ي ق ة أ و ا ل م ز ر ع ة بالليل لماذا حتى لا يراهم ه م ل إلى جشع الإنسان وإلى الطمع فانطلقوا ف ق ر ا انظر ء جشع و ي ت خ الفقراء ف و ن أ ا يدخلنها اليوم ا عليكم مسكين يعني ي خ حتى ت ت ويتنادون و وفي ن جنح في الليل حتى لا يسمع خفاء لا ا ف حتى ل بهم يعني طمع. فماذا فعل؟ دمر الله عليهم أمثالها يعني دمر الله هذه طمع فماذا دمر دمر يعني وللكافرين يعني الحديقة فعل عز وجل هذه الحديقة. ودمر الله عز وجل هذه المزرعة وهذا ضموا المزرعة البستام الله ا لأنهم على ل هذه عز فالانسان ق ر ء و ب خ و بحق الله عز وجل عز ف م جحد حق الله عليه عقبه الله الله ما ا عليه يملك ل أعز في ف إ ن يجود ع ن ي ي ف ا ل ص د ق ة هي وجاء للمال ا ل ص د ق ة ط ه ا ر ة و ن ق ا و ة للمال وما نقص مال من ص د ق ة فهذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة تحض ا ل و ر ث ة ب ص ف ة خاصه ة ت ح ض م على أ ن يخرجوا ص د ق ة من التركه للاقارب وللمساكين وللايتام ن إلى م المواطن منها والمساكين يعني ينظر إلى هذه المواطن ويأخذ منها يعني شيئا ي للفقراء إلى ل هذه ا و يجعلها يعني من أ ب و ا ب التواصل والتحاب والتواصل بين الفقراء والمساكين وبين اصحاب الاموال ثم نحن كنا يعني نقول في م ق د م ة الدرس عبر إ ز ا ع ت ن ا إ إذاعت ز ا ع ة صوت ا ل إ ي م ا ن ق ل ن ان أ هذا الدرس يبين أ ن ل ل م ر أ ة نصيب ونشير إ ل ى أن هذه ا ل ع ا د ة ا ل ج ه ل ي ة التي كانوا ي أ ك ل و ن ف ي حق البنات لا زالت م و ج و د ة في عصرنا نرى ا ل آ ن في ا ل ق ر ى وفي ا ل أ ر ي ا ف وفي بعض المجتمعات المراه أ ويأكلون ة تظلم ح ق ه في الميراث ويأكلون ح ق ا كلاما يعني فسلا رسلا المرأة ويأكلون يقولون لا ت ر ث ا ل م ر أرضا ترث المرأة أ أغنى ة متزوجة متزوجة لا ويلقون لو الناس إزاي شبهات كانت تخذ وهي يعني من فهذا لا يمنعها أن أ من ترث ب ي ه ابدا المرأة لو متزوجة من أغنى الناس وهي كانت من أغنى النساء فهذا لا يمنعها لو متزوجة من من أغنى أغنى أ وهي ً أن أ من ترث ب ي ه ان ولا يجوز لأخيها أو لأخيها لعمها أ ي أ ك ل جنيها واحدا ً من حقها سواء كان هذا أ ر ض ا ً أ و مالا ً أ و عقارا ً سؤالاً السؤال الذي يقول كلنا أولادك يقول نسأل سؤالاً كيف تؤمن مستقبلك ومستقبل كيف تؤمن ا ل إ ن س ا ن منا يذهب إ ل ى شركات التامين أ م ي ن ويعني ً طبعاً إحنا نذهب لا طبعا هذا ل أ ر ع ي في مجتمعات الناس منشغلة بالتأمين عاوزين عيالنا عاوزين كبيرة في البنوك علشان يكون في سيولة في يد يعيشوا في شاعة منشغلة علشان مجتمعات الناس المستقبل وإحنا البنوك أحفادنا ولا والمستقبل نجعل أرصدة نأمل مستقبل مظلم ونحو ذلك ضنك ونحو ونحو ا ل ل ب د سيأتي سود عليها أيام سود ونحو ذلك من هذا الكلام هؤلاء يعني يرشدهم ع ن ي ي الله عز وجل إ ل ى و ص ف ة يؤمنون بها مستقبلهم ومستقبل أ و ل ا د ه هي هذه م ما ا ل و ص ف ة ي ق و ل ا ل ل وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ل ه عز ضعافة ع تركوا خافوا ذرية من ي ه م فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الناس من ظلم اليتامى الله عز وجل يقول يامن تخشى على أ و ل اولادك د ك يا من تخاف من على أ فلا تظلم أ و ل ا د ا ل آ خ ر ي ن هذا معنى وليخاف الذين لو ت ر ا ك م من خلفهم ذ ر ي ة ضعافا وخاف عليهم اليتم فماذا فيفعل يتق الله عز وجل في حلاله وحرامه ويقول ح ر ا م ه و القول السديد ا ل ط يعني ب ي يرشدنا إ ل ى أ م ر عظيم ي ت ق الله في الحلال والحرام وفي أ و ل ا د الناس ويقول القول الطيب السديد ط ي ب ا ل إذا ما الله أولاده الناس اليتامة من ومن من يؤمن مستقبله ومستقبل من ظلم شرع وليخشى عز في فهو هتين طيب سديد بهتين تقوى تقوى قول وقول وجل وليتقي الله في أ م و ا ل اليتامى يعني الرجل الذي أكل ي ي ت م اكل الذي أ حق يتيم الذي اعتدى على حق اخته سياتي أ ت ي ل الذي ي ي و م ع د ف ه على حق اليوم ذ أكل سيأتي ل حق يتيم ي ا الذي يموت عن أ ايتام و ا احذروا من هذه الاموال أ م و ل الخطرة أ ا ل أ الأموال ي ت ا ا م هذه ل خ ط ر ة فكما تدين تدان وليخافوا أ ن يتركوا هم أ ي ض ا من خلفهم ذ ر ي ة ضعافا من ج م ل ة ا ل أ ي ت ا م وخافوا عليهم الضياع والظلم فليخاف فليتقوا الله في الضعفاء عمر بن عبد العزيز أ م ي ر المؤمنين حينما ترك أ و ل ا د ه أ ف ر ا خ ا لا مال لهم وقد اتق الله فيهم ولم ي ي ع ن ي و ل ه م مناصب ولم يمنحهم ا ل أ م و ا ل ثم هم بعد ذلك يرى الناس حال أ و ل ا د عمر بن عبد العزيز من أ و ل ا د ا ل أ م ر ا ء من بني أ م ي ة فيرون أ و ل ا د ا ل أ م ر ا ء ي ع ن ي ي س أ ل و ن الناس إ ل ح ا ف ا و أ و ل ا د عمر بن عبد العزيز أ غ ن ي ا ء أ ق و ي ا ء بيد أ ن أ و ل ا د ا ل أ م ر ا ء الذين ورثوا ا ل أ م و ا ل والتركات ر ث و ا والعقرات والضياع ضاعوا وأنفقوا وأسرفوا ودمروا أ وأسرفوا ن ف ق و و ا هذه ا ل أ م و ا ل في السفهات فيعني ضاعت حياتهم وضاعت وعاشوا في الفقر أن الذين اتقوا ربهم وخافوا الله عز وجل حافظ لهم حافظ عز في بيد ربهم لهم لهم وجل أن يعني أ و ل او د ه م أ كما في ق ص ة أ ص ح ا ب الجدار في سوره ة ا ل ك هذه الكهف ق وقال ص ة التي اليتيمين الله وأما الجدار بيّنت عزيز ف ا لغلامين يتيمين في المدينة وكان ن يتيمين في ت ت ح كنز لهما وكان تبارك يعني لهما صالحا العلة التي جعلت الله تبارك وتعالى أبوهما ح ي ظ الكنز للغلامين أن أ ب و ه م ان أ أ ب ا ه م ا كانا كان كان صالحين وكان أ ب و ه م ا صالحا ف أ ر ا د ربك أ ن ي ب ل غ أ ش د ه م ا و ي س ت خ ر ج كنزهما ر ح م ة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل م ذلك امري ل تستع عليه ص ب فهذه ع أن أن أن عز ن أن ي كريمة إشارة إذا الوالد الله متق وجل ف ه ذ ا ا ل أ م ر ا ض وهذه ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل أ ب تحفظ للاولاد مستقبلهم إ ذ ا ما ا ل أ ب طبق حدود الله عز وجل وكان يتقي الله وكان يقول القول ا ل س د ي د فهذه من أ س ب ا ب صيانه حق ا ل أ و ل ا د فهذه نبعثها النصيحة لكل من ي فالانسان ك ر في مستقبل ل أ و د أردت ه إذا ما أردت أن تؤمن م أن ت س ق ب أ و ل د السديد الطيب والكلمة الطيبة صدقه ك والكلمة فاتق في ف الله القول الطيب الطيبة ا وقل ل شرعه إ يستحضر هذه ا ل ن ي ة عسى الله عز وجل أ ن يحفظ له ذريته طيب يبدأ من من في بداية قبل سألنا سؤال الحلقة من وقلنا كيف يتحول المال إلى ن الى ر كيف ي ت ح و المال ل إ نار كيف يصير المال نارا؟ اه ل ل م ا نارا آ نعم هذا يحدث وهذا يحدث ورب أ ن ا س ي أ ك ل و ن أ م و ا ل ا هي نار في بطونهم يقول الله عز وجل إن الذين يأكلون اليتام يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون وجل أموال بطونهم الله ظلما إنما نارا سائرا عز إن شفت بقى إزاي الفلوس صارت ناراً إن, الذين أموال ان المجرمين انما ياكلون مال اليتيم بغير حق إنما يأكلون في بطونهم أموالاً لا لم يكل اموالا بطونهم, بطونهم فلوس وعقارات لا انما قال في بطونهم ناره فشبه المال بالنار ش ب هذه ا ل ي ي أ ك ل و ن بأنه ن الاموال ر نعم ي أ ك و بطونهم ن ن في ر ك ا ل ك ن ت هذه ا أ م و المحرمه ا ل ة ي في ي ح ق ق ت هي ا ه في حقيقتها نار في بطونهم يشير إ ل ى السقم والمرض الذي سيكابدونه جراء هذا المال الحرام فسوف في في وسيدخلون يرون والآخرة الدنيا الحرام عاقبة هذا المال نار ف يعني آخرتهم نارا ت م س ر ة القيامة يوم ي ع ذكر عقاب دنيوي وعقاب أ خ ر و ي يعني يا ج م ا ع ة الذي ي أ ك ل مالا حراما عقابه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة في ا ل يأكلون هذا فعل المضارع يدل على الفعل يدل على الحاضر يدل على الدنيا يشير إلى الدنيا إنما يأكلون الدنيا ل د ن إنما إنما بطونهم نارا ي يشير في في وفي ا هذا هذا ا آ خ ر ة و سيصلون اي في ا ل آ خ ر ة سعيرا يعني أ ت ى ب ص ي غ ة ا ل م ض ا ر ع يشير إ ل ى الدنيا و اتى ب ص ي غ ة المستقبل في قوله و سيصلون يشير إ ل ى ا ل آ خ ر ة ف ع ق ا ب آ ك ل الحرام و آ ك ل مال اليتيم عقابه في الدنيا و في ا ل آ خ ر ة ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة و ن س أ ل الله السلام ة من المال الحرام و سيدخلون نارا م س ت ع ر ة لذا عد النبي صلى الله صلى ع ل وسلم أكل مال اليتيم ي ه م ن ابي ل س ع المهلكات الموبقات ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه النبي الله صلى وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات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 مال حرمه مال اليتيم بعد قتل النفس و أ ك ل ا ل ر ب ع و أ ك ل مال اليتيم هذا يدلك على حرمه هذا المال وعلى ش د ة إ ث م من ي أ ك ل مال الضعفاء ولا سيما ا ل أ ي ت ا م ويبدو أ ن هذه الايه آ ي ة ل ك ر م ة كان ل ا وقعا شديدا يعني في نفوس الصحابة نفوس في فكان الواحد منهم يعني يعني يتحرج ع ن ي ي أن يأكل من م ان ل اليتيم أ ي أ ك ل في صحفه اليتيم م خ ا ف ة أ ن يظلمه فكانوا لا يخالطون ا ل أ ي ت ا م كما ذكر ابن عباس في أ ث ر ه قال انزل الله عز وجل قوله ان الذين ي أ ك ل و ن اموال اليتامى ظلما الايه انطلق كل من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه يعني لما الناس المسلمين في عصر النبي سمعوا هذه ا ل آ ي ة ان الذين ي أ ك ل و ن اموال اليتامى ظلما انطلق من من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه يعني انفرط يخشى ان ي أ ك ل من طعامه وشرابه أن ي ب من ش ر فانطلق من كان طعامه من طعامه عنده من فعزل يتيم و شرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى ياكله أ أو ك ل ه يفسد ط ب ع اليتيم ي ت ه ر هذا ا ط ع ا م ي او يفسد ت ر ك ه ي ف هذا يأكلونه ورائه الطعام ولا وراء اليتيم يأكل يعني يتورع من أحدهم من أو يخشى أن يعني هذا مال يتيم وما فضل ا عنه يفسد ويتركونه حتى يعني يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل و ي س أ ل و ن ك عن اليتامى ك ل إ ص ل ا ح لهم خير و إ ن تخالطوهم ف إ خ و ا ن ك م والله يعلم المفسد من المصلح يعني يعلم المفسد من في مال اليتيم من المصلح في مال اليتيم فخالطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه ف إ ذ ا في آ ي ه تحظر الخلط ان نخلط مال اليتيم باموالنا أ م و ل ف إ يعني و و ا الأيتام وأن تخلطوا أموالهم بأموالكم إذا أمنت المفسدة وإذا علمتم حقوقهم وإذا لم تكن هذه هذا الاختراض في المال أمنت في حقوقهم يؤدي إلى أكل حقوقهم فلا بأس أ م ا إ ذ ا أ د ى هذا الاختلاط إ ل ى فساد أ م و ا ل ه م و إ ل ى أ ك ل حقوقهم فيحظر كما قال تعالى ولا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ه م إ ل ى أ م و اموالكم ل ك هذه الآية القلط تحضر آ ي ة ن ن س تسمع فسمت ا البقرة الأموال المصلحة ء وآية بخلط و ن ع عز يعلم ه والله والله ا بالنسبة المفسدين للأيدي وجل يقول ا ل م في س د ة ف مال ي ة من اليتيم م ص ل ح ن أ ت إلى بعض الفوائد بعد ذلك ل بعض بعد هذا ا في ا ر ق ق و وجل وإذا ل الله ل ا عز حضر س ة القربة ا ا ل و ي ت من و ا ا ل م س ك ي ف ا ر ز و و و ه منه م ق ل و ا ل ه م ق و ل ا معروفا في كلمة لابن قدامى فيها كلمة لمن فجعل يقول في ذلك ح ض ر دون الغائبين ل أ ن نفس الحاضر تتوق ما لا تتوق نفس الغائب يعني ذكر من حضر فهذا النص يرتبط ويتعلق بمن حضر ا ل ق س م ة أ م ا من غاب فلا شيء له هذا تراه النفس البشرية حينما تتوق للمال حينما تراه يقسم أمام عينيها يتعامل مع النفوس يتعامل مع النفوس يبينك طبيعة يقسم وذلك مع مع تتوق يعني في أثر وعموما يعني ه ذ اذا يعني كما يعني الحديث كما في الصيحين كما كما إ صنع ل أ ح د ك م خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه ف ل ي أ ك ل ف إ ن كان الطعام مشفوها قليلا يعني فليضع في يده منه أ ك ل ة أ و أ ك ل ت ي ن يعني الخادم الذي أعد لك الطعام إن لم تستطع أن تجلسه معك إن أن الخادم لك لم تجلسه ف أ ع ط ي ه ل ق م ة أ و لقمتين والحديث الصيحين في هذا يبين ك أ ن ا ل إ س ل ا م يتعامل مع ا ل نفس ا ل ب ش ر ي ة ب ح ك م ة عظيمة ويعلم ط ب ي ع ة النفس وانت توق إ ل ى المال الذي يقسم أيضا في قوله تعالى وإذا حضر القرب واليتام والمساكين يقول سبيل حضر تعالى وإذا القسمة القرب فارزقوهم وقولوا قولا معروفا ابن الاستحباب قوله لهم ذلك على منه حجر وهو المعتمد يعني هذا ه وهذا رأي ا ل ج م و لو كان على الوجوب ومشاركة ر التركة الميراث لأنه على لقتضى كان ه استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث هذا الامر أ م ر على سبيل ل ولو كان واجبا لفرض له ا ا كان واجبا س ت ح ب ب لا يختلفه يقول يرى وجوب ا ل س م ة لهؤلاء الأقارب ك والأيتام حضروا القسمة بن بطال في هذه ا ل آ ي ة في شرحه فثبت بهذا ا لان م ع ن أن ى ل على الأقارب ل ل ص د ق ة وضعفاء ا أ ه ي أفضل م ن ه الله ع ى سائر ا ن لأن ا ا س ل ل عز وجل حينما أ ر ا د أ ن يرضخ ل ل م س ك ي ن و ا ل ي ت ا م و ا ل أ ق ا ر ب من التركه ب د أ وقال و إ ذ ا حضر ا ل ق س م ة أ و ل القربة فبدأ ب القربى فدلت هذه الايه آ ي ء أن الأهل الأهل من الصدق فقراء مقدمة على على مقدمة غ ر م من ان ل والأثار في ذلك ف في في ق ر كثيرة ا كما ء حريث ي ز ب ا م ر أ ة عبد ا ل ل ه بن م س ع و د رضي ا ل ل ه على ن حينما ه س أ ت رسول الله ل ص الاهل ل عليه وسلم ه ل على ص د ق ة ز و ج ا ا ف ق نعم ولها اجران اجر القرابه ة الصدقة الزوجة الأجر ليست مطالبة بإنفاق على زوج بإنفاق الزوجة ليست ملزمة ليست أن تنفق على على ا ف ي ج واجر ز ل ه أن تصدق على ز و ه زوجها المالها تعطيه فلها ا زكاة وأن أو أن أ من تصدق صدقة على ج الصدقه ن أجر ا ق ر وأجر ا الزوجية ا ب ة ل ة أيضاً ميمونة رضي ا ل ل ق ا ع ت ق ت و ل ي د ة ولم ت س ت أ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت يعني أ ش ع ر ت يا رسول الله أ ن ي اعتقت وليدتي هل علمت أني قال أ و ف ع ل ت ي أعطيتيها يعني يعني الجارية قالت قال تتضقت أما أخوالك كان كائل لو لك كنت نعم إنك أعظم أجرع أو بهذه الجارية أو فهذه النصوص تدل على, على أ ن الأقارب, الاقارب مقدمون في ا ل ص د ق ة على الاباعد أ ب ع د عنده فالإنسان الإنسان ل يعني صدقة ح ي يعني ن إ ح ب ن ق في الفق فيه كثيرا يعني هذا ص ق صدقة ة مال في مال معي الملمين الآن بفكر يا زكاة لابد الأول يبدأ بالأقارب فيه بفكر أديسة يعني يبدأ زهن ترى ا ل ل أ و ب ع ص ر ه ن ي أ ن ا ع اطلع و ز أ ص د ق ة المال و ز ك ا ة المال للمساكين والفقراء أبص ا ل أ و ل في أ س ر ت ي أنظر الأول في عائلتي في عشيرتي في أ ق اقاربي ر ب بهم ي فإن ف كان ي ر أ س ل لهم هذه الصدقة ثم الجيران ل هذه ثم ثم ا أ ع فالأبعد د فالإنسان وهكذا ت ص ر ف في بحكمة هكذا ماله هذه ا ل آ ي ة تحث على إ ع ط ا ء بعض ا ل أ ق ا ر ب من التركه ة على سبيل ل س ب ا ا ا ت ح وهم غير ورثه ن ليحرموا بعض... ليحرموا بعض أن نرضخ للمساكين أن ن ا والأيتام صادقة ي ع ط م من、التركة. فما صادقة التركة حقوق بالذين يأكلون بالك أ ص ح ا ب الفرائض و أ ص ح ا ب ا ل أ ن ص ب ه الكبيره ك ت ا لها في تركة ه التركه حقها يعني يعني ايضا مدى البون بين واقع أ هذه الايه ا ل ك ر ي م ة تجعل لنا ف س ح ة ل م و ا س ا ة ا ل أ ح ف ا د ممن حجبهم أ ع م ا م ه م ففي ح ا ل ة ابن الابن من الجد المتوفى مع وجود أ ع م اعمام م فإنهم م الله يحجبونه ر و ف ا ل ع بيحجب ل الآية ويعني تجعل ح ف فتأتي ي ويعني د هذه ت ن ف س ا له ل ح ف ي ي د أن ن ع ط من هذه التركة الوصية الثلث على سبيل على الصدقة سبيل في حدود الثلث أو على سبيل الصدقة كما في قوله تعالى وليخشى إ ذ ا ا حضر ق س م ة و ل الكربة واليتام والمسكين الحفيد يبقى كده ذ هيأخذ لكن هيأخذ وهو رأي الجمهور بخلاف أبي الذي حنيف وهو رأي أبي استحبابا الذين لو تركوا من خلفهم ذ ر ي ة ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هذا رد على الذين يطعمون أ و ل ا د ه م من الحرام ويجمعون ا ل أ م و ا ل ا ل ك ث ي ر ة من حرامها وحلالها بزعم تامين مستقبل الاولاد أ و ل د أجعلهم مستقبلاً يعني فيه رخاء وفيه رفاهية فالله عز وجل خير كفيل للذريه الضعيفه و إ ن تركهم أ ب و ه م فقراء الله عز وجل خير كفيل لهذه الذريه والله لو أولادك فسوف وجل وجل المال الحرام بهدف أن تؤمن مستقبل أولادك من هذا مستقبل المال الحرام فسوف يفقرهم الله عز وجل بسبب هذا المال بهدف يفقرهم هذا جمعت عز تؤمن أن من اتقيت في السديد عز إن يغنيهم فضله بإذن الله ف أ ن ت كن متقيا ناصحا متكلما بالقول السديد يحفظ ايضا ل ل لك أولادك ه أ إ ن الذين ياكلون أ أ ك ل و و ن م ل اليتام ظلما فيه ما فيه ي و ن ا م س ك ت ع ه م س اموال و ي ا ل ل ن ط ق في ح ك م بأن ل اليتامى يكون و أ ى منه دونه ولهو ع ن ربنا ي أصحى ظلما فيقال إ ن في المعنى ا ل أ ص ل ف إ ن تحريم أ ك ل مال اليتيم هو المنطوق يدل أ ي ض ا على إ ف س ا د ه أ و أخذه إلى اخذه ل آ ر ي يعني ن ه ا النص أموال اليتامة يقول يحرم أن نأكل يعني أن ولكن يحرم ذ الى ا أننا أموال اليتامة يدل نفسد أن نجوز الاخرين فعلى سبيل الأولى حرم الله عز وجل أ ك ل هذه ا ل أ م و ا ل فمن أولى باب أ و ل ى حرم إ ف س ا د ه ا وحرم إ ت ل اتلافها ف في ه هذا ا الجميع باب أموال لأن يدخل أكل ي م ب ا ب ط ل وبالظلم النوصي عملية وأخير وصايا ي ضوء ذ الدرس الذي تحدثنا فيه عن المرأة وحقها في إرثها من أبيها ولو كانت أغنى النساء ولو فيه في عن من أغنى وتحدثنا فيه كيف تؤمن مستقبل أولادك وتحدثنا أولادك ف يصير ه كيف ي المال نارا في البطن نقول نوصي ق ل و أ ن ف س ن ا و إ ي ا ك م ونوصي بهذه الوصايا ان ل و ص ا ي أ تحذر ا ل و ر ث ة من التحايل على حقوق البنات والايتام أ ي ت م أ ورثة إذا ما أ ل ف س و ن تلكة فذكرهم بحق ان ل ب ا ترغب ا م جارمات الأيتام ا وليا وليا وصداقة بيني وبين جاري على طول أنصحوا احذر, احذر التعدي على حق البنات احذر التعدي ت ت ر ود وبين طول وهكذا وأنصحوا على على على بيني حب حق حق أن ا ل و ر ث ة في إ ر ض ا خ شيء من التركه ل ل أ ق ا ر ب و ا ل أ ي ت ا م وترشدهم ا ا ل م س ك ي ن ن السنة ص ح ه هذه م إلى و ت إ ل ى هذه ا ل س ن ة ا ل ك ر ي م ة إ ذ ايضا ما ل ان أ ا ي تبين للناس ع ا ق ب ة أ ك ل مال اليتيم و أ ن ه ا ك ب ي ر ة من الكبائر الموبقه المهلكه درس عظيم محذر فيعني جاءني أحدهم بعد الخطبة يعني الخطبة عن أكل أموال ح بعد يتامة الخطبة الخطبة يعني عن و رجل م أموال يتامة اليتيم ة أكل ذلك وحق ونحو ا ء ن ي ر ج يعني هو والي يتيم اليتيم تحت يده هو ع م فيعني ر أ ي ت على وجهه سوادا عجيبا وغضبا فظيعا مرعبا ويتحدث معي ويجادل معي في أنه أن من حقي أن يأخذ شيئا من هذا المال ويتزرع بالآية الكريمة ومن كان غنيا هذا المال كان من ومن فهذا ل فليأكل بالمعروف ي فقيرا س ت ع ف ف ف ومن كان الرجل يتوسع ب يتوسع في أ ك ل مال اليتيم بغير حق و ن ح و و ذلك ي ت أ و ل هذه ا ل آ ي ة و ي أ خ ذ ك م ل ي ا ت و ي ش ر ي وكذا وكذا ا غضبا شديدا وشيئا فرأيت وجهي ي على ع ج ب فعلمت أن هذا يعني من شر هذا المال المحرم ومن آ ث ر هذا المحرم الذي يعود على ا ل إ ن س ا ن ب س خ ه الله والعياذ بالله ونسال الله ان يهديه و أ ي ض ا أنا أ انتظر في س ئ ل ة أ خ ر ى عبر إ ز التي ع ة صوت ا إ ي م ا ا ن ل نبث منها هذا اللقاء كل أ س ب و ع يوم السبت في الساعه الثامنه مساء و أ ن يرزقك التوفيق والنجاح و أ ن ينفع بك ا ل إ س ل ا م والمسلمين يقول أمي كانت لها بس خالي وأمي فيه خالي يمكن يعني ظني بسيف الحياة أحق الحق ورث وأمك ومسألة لها أطلبه لأن المال غالب تنازلت التنازل أنا أنت أن أمك مدهاش منه مسامحة ممكن من كانت حاجة طبعا بهذا هذا عن بس هذه فيها ك لابد م ل ا أ ن تمتلك ا ل أ م هذا المال في يدها ثم تتصرف فيه, ثم تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يؤخذ هذا المال بسيف الحياه أو بعين ا ل ت ر ي والتحذير هي في بسيف الحياء ب بذلك نقول وأكاد أولى المرأة سامحت لا هي في قرارة نفسها أخذ هذا المال خالك لك بذلك لأنك أنت أخذ ثم أقسم من إن أن هل القيم في ا لا م م ج ت ظلت ع ث ب تتغير ة أم م ة اصول ل لا ق ي تتغير م أ ا ل أ خ ل ا ق عندنا ث ا ب ت ة وهذا ا ل حقيقه عند سائر ا ل أ م م والشعوب أ ص و لا ل ل وأصول القيم أ خ ا ا ق ث ب تتغير ة لا ت تتغير العادات تتغير الثقافات والتقاليد بين اليوم والأخلاق الغد لكن القيم ثابتها ل ص د ق حرام في كل شريع ة وفي كل شعب وفي كل أ م الكذب حرام الكذب حرام في كل شريع ة وفي كل أ م ة وفي كل ح ض ا ر ة هذي ا ظ ل حرام ا في كل وقت ل ا ن قول أ ن ه س ي أ ت ي ي و م ا و ي ت غ ي ر الكذب و ي س ي ر ح ل ا ل ا و ن ح و ذلك كذلك ا ل س ر ق ة كذلك الغش وكذلك بالعكس الصدق م أ م و ر به ويجب في كل حال وهكذا ويجب في كل عصر ويجب في كل مكان وهكذا جمعنا من قبل في بلد الخير بلطيم الخير الله قبل بلد وأسأل في أن يعني, يعني يزيدنا من فأمين وجزاكم إ وإياكم ي فآمين ا العلم ك م من و الله خيرا م ل يحب ا ي س أ ل سؤال يعني يتم من خلال الرابط ر ئ ي س ي للموقع يدخل على ل ا موقع موقع صوت ا ل إ ي م ا ن ويرسل م ب ا ش ر ة الي السؤال وان شاء الله, نراه ونستمع بإذن الله, إليكم. إن شاء الله نلتقي في ا ل أ س ب و ع القادم مع ح ل ق ة ج د ي د ة مع كلكم ل آ د م و ن س ت أ ن ف رحلتنا مع هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة ومع هذه الوصايا ا ل ع ظ ي م ة من س و ر ة النساء وكما لمستم هي يعني تحتك مباشرة بحياتنا اليومية وتناقش ك م م ا ل س م هي ي اليومية ا و ت ن قضايا حساسه ة يعني ي الإنسان ا ب ر ا حياته اليومية نسأل الله العلي القدير منا صالح الأعمال أقول قولي هذا وجزاكم الله خيراً في يتقبل قولي نسأل أقول ومنكم أن وفي انتظار تعليقاتكم وعلى مدار ا ل أ س ب و ع إ ن أ ر س ل ت م سؤالا ان شاء الله أيضا سنجمعه ونرد عليه ه على الله منه الله نسأل أن ومنكم وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضى السلام على يتقبل إلى عليكم وإياكم ما ا قدير يحب ويرضى ورحمة ر ت ب ك